كل ما قلت لها خف هون على خلك يزيده بعذابه وانقلت لا في حال من يعشق كراب صد وتبسم واعترته الغرابة كنا يقول أرجوك يا صاحبي شب هزين ما يسوى شقا من شقابه سكت وانا طالع شوي وكف واحترت ماني قادرها رد جابه حلاه مالك من بعد طل تشاف لا لا تقول ان Malı tışabah, lozeynekle elgide hahtağı